شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِذْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِي إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخذيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء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 وَ قَدَ أَررسَنامُ سَذ آيثِنَ وَسلقان مُبِ إِلَ فيِي الرعونَ وَمَلَائِهِ فَتَّذَعأَم فيِيونَ وَم أَمر فيِي الرونَ بِش وَما أَمرُ, فرعون برشيد وما أمر فرعون برشيد يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَاغُ وَبِئْسَ الورد الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَتُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء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 وَمَا أغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شَيْئًا لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ رَهِينَتَ تَبِيبَ وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم جَمُوعُ له النَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِي فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّاَّذينَ شَقُوفَ فَّ فَأََّاَّذينَ شَقُ فَفِ النَّارِلَهُم فِيهَذَ فِي يُ وَشَهيقُ خَالِدِينَ فِي هَا مَدَمَةِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّ أَمَ ربك فعال لما يريد الله أكبر